نعم. ثم انتقل لنفتتح بها تكون هذه مشارة خير بعد كده استأذنكم لأننا سيرى بره وأنا سأمشي يعني مساحة ورد الله عنك يا رحمة الرحمن عصد الله لك الله خير ثم انتقل ونفتتحه بفضل من ربنا ونعم وبقوتي وبحول سورة الأنعام اللهم أنجز لنا وانت أرحم الرحمين اللهم وفقنا جميعا في لختام كتابك وانت أرحم الرحمين وانت أكرر من أكرمين وانت أجود الأجودين اللهم أمين وربي إذا نختار الصورة نفتتح الصورة الأخرى حتى لا نضيع لأننا دخلوا متأخرين نفتتح الألعان. صورة الأنعم صورة الأنعم ابتدت الصورة الكريمة بحمد الله والسنة عليه وهذا أعظم ما يبتدئ به المر ورزالة كل شيء لم يبدأ بحمد الله أو بذكر الله هو أكثر أجزا بسنة عليه وأنه الذي خلق الأكوان وأبدع خلق, خلق الإنسان وبين الدلائل القاهرة الباهرة الظاهرة الواضحة اللائحة على وحدنيتي وعظيم ربوبيتي سبحانه وتعالى فعلاه وأن المشركين قد زلوا وأقتلوا في أنهم يعني جعلوا لله أندادة هذه الصورة صورة مكية صورة الأنعام صورة مكية وفيها يعني ما ورد عن ابن عباس قال أنزلت صورة الأنعام بمكة الله أكبر الحمد لله لزاكم الله خير رادي الله عنك يا بشفون دي حفظ الله حفظكم الله جميعا فريق العمل حفظه الله وأحسن الله إليه تجميع السورة هنا الآن نصد الله أن يرسلنا ويكون وأبشر كل القرآن عن ابن عباس النوقات انزلت سورة الألعام بمكة وسبب النزول على مقال التبراني بسنده عن ابن عباس قال نازلت سورة الألعام بمكة ليلا جملة حولها سبعون ألف ملك يجأرون يعني حولها بالتسبيح طوال حديث طائف لكن يستأنس به كما قلنا وحديث أيضا عن اسماء وفي الحديث في السنة شهر بن حوشة وهو متفق على التضيف وإن كان بعض أصلا يقول المسألة فيها ولكن هو متفق على التضيف عن أسراء بن تيزيد قالت نازل سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة ونآخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إن كادت قليلا لتكسر عظم, عظم النق يعني عظم الوحي كان شديدا على عظام النق يا رب الله ما يسل لنا وانت أرحم الروحمين الله ما يسل لنا وانت أرحم الروحمين واجعلنا جميعا من الصادقين يا رب العالمين. لما ما إن تأترى هؤلاء الأفاضل الأماجد أنت أجلستهم في مجالس العلم ونحسبهم كذلك من خيرة الناس ومن أفضل الناس أنا أسوأ الناس وأسفل الناس لكني يعني أتقرب الله بحبكم عمل من غير الشفعي يعني أحب الصالحين ولست منهم لكني والله أحب الصالحين ويعلم الله زادك من الله خيرا وأيضا في رواية فيها ليس النساء طبعا ليس ابن أبي سليم وأيضا عن أسماء أنها قالت أنها نزلت زجل من الملائكة نظم بين السماء والأرض يعني قد نزل عن نفس سلم بصورة الأنعام وقد قال أيضا ورد في روايةنا عن جابر سد الأفق جمع من الملائكة تشيعا لصورة الأنعام الصورة طبعا فيها بيانات التوحيد والرد على الذين يكفرون بله ويجعلون له أنداد وكذر الملائكة بالزجل... بالتسبيح فرحا بهذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله لا والله أنا أسفل الناس وأسفلهم ورب يعلم وأنا أعلم من ما لم يعلمه غير الحمد لله على كل حال. بدأ السورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات كلهم. الحمد كما قلنا الحمد الثناء الحسن على صفات الجمال والجلال والبهاء والعظم ريد الله عنك يا أساس محمد صلاح ريد الله عنك جزاك الله خير فهنا تنظر إليه قال ابتدأ بالحمد وكل شيء ذبال لم يبدأ فيه بحمد الله أو ببسم الله فهو أكثر فهو أجزم والحمد لله يحمد ربنا جزاكم خارجون القرآن حسنا الله عليك سيدتي الحمد لله الله يحمد, يحمد على كماله وجلاله وبهائه وعظمته وصفات الكمال والجلال والعظم والقوة والقه والجبروت ويحمد الله جلال فعلاه على جميل فعاله وعلى تمام إحسانه سبحانه جلال فعلاه على مننه على على عبادي والحمد والثناء الحسن للصفات الجمال والكمال والجمال والجلال والبهال والعظم والشكر هو ويكون واكون في لساني وبالجنان والشكر يكون باللسان وبالجنان وبالجوارح ويكون هو هو الامتنان الثناء الحسن على فعل الله على احسانه على تمام احسانه لكن اعلم اخي الكريم أن الحمد والشكر إذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمع اجتمعا يجتمع افتطر افتطر يجتمع فاذا ان ذكر الحمد وحده ونزل تحت تحت وش ال 1000 استاذ بارك الله فيك تمام ان شاء الله جزاك الله مشاء الله لا, لا ماشي قال ماشي على خير ما بارك دعواتك بس أبارك. يا رب نرضى عنك يا حبيبي حفظك يا ساره رضي الله عنك واحسن ما لك وزادك الله هممه وادبا وهذا اهم ما يميز طالب الله ان يحفظكم رضي الله كي شريف، صلى هنا ترى بانه الحمد لله جل وعلا من اعظم العبادات ولان الدين نصفندس نصف بشكر ونصر ونصف صبر واعظم الحمد أن تحمد ربك الذي في اولاد في اولاد بالحمد والثناء حسن الحمد لله يقول يا عبادي اذا اردتم حمدي والثناء علي الحمد لله شكرا لله ثلاثه على جميل احسانه وعلى وعلى اكريم صفاته وجلاله وبهاءه وعظمته وقوته وجبروت سبحانه وجل وعلا ولو, ولو تدبر المرء على مخلوقات الله جعلت السماء وفي الارض لرا عجبا ولا حمد الله جل على بديع الخلق لو لو تنظر الى جمال الشمس ودفئ شعاعها فقط ايه من اعظم الات تعطيك الرفق والحنو والعطف مع انها لو زادت قريبا لا حركت الارض بما عليها وايضا النظر الى القمر يتلألأ يستنير امامك يشع نورا فانت لن ترى إلا إبداعا في الخلق والنجوم المتلألئة الرجوم للشياطين الهداية للحيارة كان أفضل, أفضل ما يجعل في قلبك الشوق إلى رؤية جمال الله جل فعلا سبحانه جل فعلا إذن قال الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل ذلمات غنون خلق السماوات بما فيها من الشمس والقمر والنجوم والسحاب وإذنك وجعلها سقفا مفوعة محفوظا بدون أعمدة أوقف الله جل فعلا قال الله جل فعلا قال من فصلا والشمس تجري والقمر, وقدر... والقمر مقدرناه المنازل حتى عاد كالعرجون القديم قال والشمس تجري المستقر لله داري قضيب العزيز علي للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا لاجه سابق النار وكل في فلك يصلحون وبالنجم هم يهتدون لنزلين السماء الدنيا بزينة الكواكل وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون المال الأعلى ويغضفون من كل جانب قال وجعل الظلمات والنور الإيمان والكفر وجعل الظلمات والنور أعجاب مخلوقات الله جلال فعليه أهل من الكفر والظلمات أيضا الليل والنهار وجعلنا وجعل... وجعل... الليلة الباسة وجعلنا النهارة معاش وبللنا فوقكم سبعا شدادة وجعلنا سراجا وهاجة ولذلك العربي قال... قال قال إن الأثر يدل على المسيح وإن البار يدل على البعيس فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فزاج وبحار ذات أمواج تدل على اللطيف الخريص قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نعوذ بالله وهذا هؤلاء الكفر يسويون لربهم جل في علاه يجعلون له ندا نظيرا سميا مساويا ألا بئس ما يقولون ألا بئس ما يصرون إليه إن الله واحد أحد سبحانه وجل في علاه لا شرك له لا ند له لا سمي له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحدا ولم يكن له كفا أحد سبحانه وتعالى فعلان ولابد أن تعلم أخي الكريم بأن الله جل فعلان وحدانيته وهي قضية الكون الكبرى ما أرسل الرسل وما أزل الكتب إلا إلا تحقيقة الكون الكبرى يتوحيد الله جل فعلان نأخذ هنا وإن شاء الله نكمل في التاس القادم شرح الصورة اللهم يسر علينا وافتح لنا وأنت أرحم الراحمين طيب جزاكم خيرا أنا أريد أمشي سريعا لأنه أنا سأمشي فما في السيارة إلا برة وأنا أخذ مسافة طويلة فأزنوا لي أن أحبكم جميعا في الله ويعلم الله والله العظيم أعلم أن ربي جلالي فعله يوفقني بوجود أمثالكم أنتم الصالحون أحسبكم كذلك أنتم أهل الخير وأهل الطاعة نأسى أن نكون في ظلكم وحب الصالحين ولسكم منه سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله لن أستغذرك الله وأنتم لك بزاكم الله خير عليك السلام عليكم <تصفيق> الله من هم لك يا الله الله من هم لك رب العالم بزاكم الله كل خير أحسن الله عليكم السلام عليكم